شركة الاتصالات المتنقلة MTC Vodafone تقدم مجموعة الأفاس الرمضانية من إنتاج صدى الكويت هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ سورة ياسين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وثوروا القسم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وهذه الصور برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي والآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نترككم مع التلاوة